بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لما تحب مبال احل الله لك تبتري مربات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلم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 إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائم غير اولس ربه ان خلق قلنا ان يبدل له ازواجا خيرا من مسلمات مؤمنات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 تنصوح أن سر ربكم أيه كفّر عنكم سيئاتكم ويدخل لكم جنات ويدخل لكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزل له النبي والذين آمنوا معه يُنْصَرُ عَبْدُهُ بِرِيدِهِ وَبِإِيمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَوْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُمْ جَنَّم وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۚ بَرَءَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتُ نُوحٍ وَامْرَأَةُ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 إذ قالت رب إني لي عندك بيت في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومرية ابنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا.